بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع المداد وصار على نهجه واختفى ثلاغه بها يوم الدين أما بعد إخوة الكرام لا شك أن قصص القرآن قد استغرقت جزءا كبيرا من كتاب الله عز وجل في ذلك دليل على أن التربية بالقصة لها وقع عظيم على النفوس، وقد ورد في أثر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأن شيئا من المدني قد دخل إلى نفوسهم فقالوا يا رسول الله ألا تقص علينا وتعلمون أن فترة الدعوة الأولى وهي الدعوة المكية كانت جل آيات القرآن تركز على التوحيد بالله عز وجل ونبذ الشرك وتبين جزاء بدخولهم الجنان وتبين عقوبة الطغاة المتكبرين والمشركين والكافرين فتبين عقوبة في النار فاستغرق الحديث مدة طويلة تقريبا في فترة الدعوة المكيه إذ هي فترة فتنطه تخليه ثم تحليه وكل مرب يريد ان ينجح في تربيه لابد ان يخلي اولا ثم يحل لا بد ان يخلي ما سكن في القلب من الضغ ومن الجهل ومن الظلمات يخلي يجلي فأنت إذا اردت ان تقوم بدهن مكان معين قبل ان تقوم بدهن تق يزيد بالذكر وينقص بالفتور عنه فهذه الفترة كانت فترة تخليه ثم تحلية أناس كانوا يعيشون في شرك بالله عز وجل ويعبدون الأوسان من دون الله ف بعد ما حضر البحث in ever is it Well, I When is- ولذا فإن ال... ليله واحده ثم ظل في حال السلف فراينا السلف يكسرون من ختمه في القران في رمضان ذكر النووي ان هناك من ختم القران بس تعجبوش ولو كان كلها في كاظم ما كانش ايه وسع لي في الرزق وبارك Working. لما دخل هذا هذه الجنه وتك ¿Cómo pueden decir que la abuela في نشر الدين وفي religion and in the prayer of Allah, Azza wa Jal, there is no doubt that the money قال ما فعل قال والله احتجت الى خدم وعبيد عندي حقيقه عظيمه جدا محتاجة أنا بس فاشتريت بألف عبيدا وخدما ليعملوا في حالتي وشغل ما شاء الله واتسعت الاموال وزادت الح... الح... الح... الحديقه طيب انت عملت وقام يصلي من الليل ثم قال اللهم إنا صاحب انه ده الطاسه كده وانه يخرج في موكبه في الصباح خلي بالك خد من المنظر ده كده يتكلم تشكرون على طبيعه ايه في زينته هو عايز يريد ان يجذب قلوب الناس اليه والناس تفرح ده ده البلد باشا يشيل يسيب اجتفعت الثمن ثم دخل فراى فراغة حوضا عنا هي اجمل ما يمكن ان يرى لو خلص الكوعد جاء في موعده قال الله عز وجل لمثلي لمثلي ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن طرني أنا أقل منك مالا وولدا فعصر ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويؤسل above. Yeah. Да, No certo Kale <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> from Allah, for not you will be able to see from Allah, and you will not be able to